الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة القتال ذكر بعده الجهاد الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فذكر آيات الحج بعد آيات القتال فهما جهادان فقال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضاً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 والعمره لله ادوا الحج والعمره تامين خالصين لله تبارك وتعالى فان منعكم وحال دون الاتمام بعد الدخول في النسك والتلبس بالاحرام ان حصل ما يمنع من اتمامه من عدو او مرض او نحو ذلك فالواجب في هذه الحال هو الهدي ذبح شات أو بقرة أو بدنه من الابل تقربا إلى الله تبارك وتعالى وبذلك يكون المحصر قد حل من إحرامه فيحلق أو يقصر بعد ذلك لأنه لا يجوز له أن يحلق ولا أن يقصر حتى يبلغ الهدي محله فإن كان في أمن وقدرة على الوصول إلى البيت فإن محله في يوم النحر كما هو معلوم وإن أحصر فإنه يذبح هذا الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وهذا يعطيه لمن كان في تلك الناحية من الفقراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما صده المشركون عن البيت نحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وهكذا المريض أو من كان به اذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق من كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه كالقمل كما وقع ذلك لكعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فقد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتجد شاتا فقال لا ثم ذكر له بعد ذلك على التدريج من الأعلى إلى الأذن، فإن فدية الأذى هي بذبحي شات أو بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام ستة مساكين من فقراء من فقراء الحرم، فيكون مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة يعطي لكل مسكين نصف صعب من طعام يكون قوتا وهكذا الشات فإنها توزع على فقراء الحرم، فإذا أمن الناس فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حرم عليه بسبب الإحرام حينما يتحلل من العمرة فيحل له الوطأ والطيب ونحو ذلك ويكون قد جمع بين النسوكين في سفر واحد فهنا يكون عليه الهدي ولذلك الحق به عامة أهل العلم الجمهور الحق به القارن مع أن القارن لا يتحلل من عمرته فعمله على الأرجح هو كعمل المفرد إلا أن عليه الهدي ففي هذه الحال يكون عليه الهدي وهذا الهدي للشكران وليس للجبران الفدية التي تكون بسبب الأذى فدية الأذى لحلق الرأس أو نحو ذلك هذه يقال لها فدية جبران بمعنى أنها تجبر النقص الذي وقع فدية الأذى هذه يخير فيها بين ثلاثة أمور هي التي ذكرناها آنفا وهناك فدية لترك الواجب هذه للجبران لكنه لا يكون مخيرا فيها وإنما يكون عليه ذبيحة فدية يذبح شاتا أو يذبح بقرة أو يذبح بدنة قد يكون ذلك مخيرا فيه وقد يكون الواجب عليه بدنه كما في الجماع وقد يكون الواجب شاتا وعلى كل حال في أحكام تفصيلية معروفة في مظانها فالمقصود أن هذا الذي يتمتع عليه أن يذبح حديا لشكر الله تبارك وتعالى على ما من عليه وأعطاه ووسع عليه أتحلل وأتى بنسكين تحلل من العمره قبل الحج وأتى بنسكين في سفر واحد فهو يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك فمن لم يجد هذا الهدي باعتبار أنه ما وجده متاحا يباع أو ما وجد القيمة كأن تكون قد قصرت نفقته أو ضاعت أو سرقت أو نحو ذلك ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم أعرفه فإن كان ذلك الفقد بعد فإنه يصوم في أيام التشريق بعد يوم النحر ثلاثة أيام وإلا في أن أيام التشريق كما هو معلوم يحرم صومها لكن في مثل هذه الحال يستثنى فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى بلده بعد فراغه من أعمال الحج فهذه عشرة كاملة ثلاثة وسبعة لا بد من استفائها ذلك الهدي وما ترتب عليه من الصيام كله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن من أهل مكة فهذا أهل مكة الذي يذكره الفقهاء أنه لا تمتع عليهم وإن لم يكن هذا محل اتفاق على كل حال واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات في هذه الأيات، ايات الحج في سوره البقرة نجد الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى في 12 موضعا في آيات الحج هذه بكمالها في سورة البقرة والله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بالحج في سورة البقرة وفي سورة الحج لكن الذي في سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بالتقوى وباسباب التقوى من الذكر والاستغفار ومجانبة ما يناقض ذلك من الفسوق والجدال ونحو هذا يعني التقوى ومكملات التقوى وما يتفرع عنها تسني 10 موضعا في هذه الايات من سوره البقره فهذا يدل على أن قضية التقوى في تتعلق بالعبادات تعلقا وثيقا لا سيما الحج وتلاحظون في آيات القتال التي قبلها واتقوا الله الأمر بالتقوى واعلموا أن الله مع المتقين وهنا أيضا الأمر بالتقوى فيحتاج العبد إلى ملازمة التقوى في كل أحواله في العبادة بأن يأتي بها على الوجه المشروع على الوجه المطلوب وكذلك يحتاج إلى التقوى من أجل أن يقع في المحظور، لا يرتكب ما حرمه الله تبارك وتعالى ولا يتعدى حدوده التي حدها فالتقوى تكون ملازمه للعبد في كل أحواله حتى مع التلبس بالعباده. والنسك كثير من الناس يظن أنه إذا لبس الاحرام وتلبس بالنسك أنه صار بذلك تقيا والواقع أنه قد يقارف مع هذا الإحرام من موبقات تتعلق بالقلوب أو بالجوالح وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر فمما يقوم بالقلب ربما الرياء والسمعة والعجب بالعمل والنفقه والجهود التي يبذلها في الحج إما في خدمة الحجيج أو في تعليمهم أو في يعني كم محاضرة ألقاها في ذلك الموسم أو في يومه وليلته وكم أنفق من النفقات وكم بذل في هذه الحملة باهضة التكاليف وكم وزع على هؤلاء الحجاج من الطعام والمياه والمشروبات المتنوعة إلى غير ذلك مما قد يقع في قلب الإنسان فيكون ذلك من جنايات القلب وقد يبطل ذلك عمله وهكذا أيضا إطلاق البصر وإطلاق اللسان ولربما أيضا إطلاق اليد بأذية الناس ودفعهم بل وضربهم فهذا وغيره خلاف تقوى الله تبارك وتعالى ولذلك كثر الحديث عن التقوى في آيات الحج وعن توابعها ولاوازمها ومسبباتها من أجل أن يحفظ العبد حجه فهذه التقوى أيها الأحبة حينما تتأكد في هذا العمل يدرك الإنسان أنه يجب عليه أن يأتي به على الوجه المشروع لا يكون حجه من أجل اختصار المناسك واختصار العمل فهو يذهب في آخر وقت الإمكان ويرجع أول الناس لربما ترك الرمي أو جمع الرمي ترك بعض الأعمال ثم يأتي بحج مبتسر ويرجع قبل أن يرجع الناس يفتخر أنه في اليوم الثاني عشر أدرك العصر في بيته مثلا أو صلى العصر في مسجد حيه أو نحو ذلك متى طاف حتى يدرك يسافر ثم يصل والبعض لربما صلى العيد في بلده ذهب فطاف قبل الفجر ولا أدري كيف وصل والباقي ما يتعلق بالرمي وما يلزمه لربما دفع فديه فيه فهذا خلاف تقوى الله عز وجل واتقوا الله ليست القضية أن نأتي بحج بطريقة على خلاف الوجه المشروع ونحذف أعمالا شرعها الله تبارك وتعالى وأوجبها ونتعدى حدوده من غير مبالات ربما ترك الإنسان المبيت في مزدلفه والمبيت بمينة مع قدرته على ذلك وجود المكان فهو لا يريد أن يفعل هذا بل ربما بقي في خارج مكة في الطائف في الهدى يسكن في مكان في منتجع في فندق ويأتي في آخر الليل يمر على عرفة ثم يرجع الحج عرفة ثم يأتي بعد ما يذهب الزحام ويطوف طواف الإفاضة ويسعى والباقي يجبر بدم عنده فحج بهذا الاعتبار العبادة لا تكون بهذه الطريقة وأتم الحج والعمرة لله هذا أمر بالإتمام فالإتمام هنا يشمل أن يؤتى بهذا العمل هذا النسك على الوجه المشروع المطلوب من غير ابتسار ليست القضية أن نصل قبل الناس وأن نلقي عن عواتقنا هذه الأعمال والمناسك ونتخلص منها القضية أن يؤتى بالعمل على الوجه الصحيح فإن الله لا لا يقبل العمل إلا إذا كان على وفق ما شرع وبالإخلاص وأتم الحج ويدخل في إتمام الحج أنه إذا دخل في النسك فليس له أن يتحلل منه إلا في حال الإحصار فهذا المحصر كما ذكر الله تبارك وتعالى يذبح في الموضع الذي أحصر فيه، ثم يحلق أو يقصر. لكن الكثيرين يتساهلون في هذا، فيذهب الواحد في أيام المواسم والزحام للعمرة، لربما أخذ أولاده ونحو ذلك. فإذا جاءوا وصلوا إلى مكه راى الزحام يقول رأيت مشقة فذهبت إلى المطر. هكذا من عندي نفسه دخل مك. ولا يوجد إحصار ذهب في وقت الذروة في وقت الزحام الشديد فراعه ما رأى من كثرة الناس فرجع ويظن أنه يتحلل بهذه الطريقة والواقع أنه لا يزال محرما حتى يأتي بالنسك فإن الإحرام لا يصح رفضه بمعنى أنه لو نوى الخروج منه لا يخرج يبقى على إحرامه الصلاة مثل لو كان الإنسان يصلي ونوى الخروج منها فإنه لا يحتاج إلى تسليم إذا أقيمت الصلاة ونوى الخروج من الصلاة بعض الناس يسلم عن يمينه أو عن يمينه وشماله وهو قائم هذا غير صحيح وإنما يكفي أن ينوي بقلبه الخروج من الصلاة فيكون قد خرج ولا يحتاج إلى تسليم لأن التسليم للإتمام فهذا النسك إذا دخل فيه الإنسان لزمه بالاتفاق بنص الآية واختلف العلماء في ما وراء ذلك يعني غير الحج والعمرة أتم الحج والعمرة لله هذه الأعمال العبادات الصوم والصلاة والاعتكاف والطواف ونحو ذلك هل له أن يقطعه إذا ابتدأ فيه دخل فيه هل له أن يقطعه بالنسبة للفريضة ليس له أن يقطع إلا لعذر يعني مثلا الصيام لا يجوز له أن يقطع الصوم صوم الفرض سواء كان نذرا أو كان من رمضان إلا لعذر يباح فيه الفطر كالمرض أو السفر المبيح للفطر لكن بالنسبة للصلاة لا يجوز له أن يخرج من الفرض إلا لعذر صحيح مثل لو أنه تبين أن الوقت لم يدخل أو أنه ظن أن الناس قد صلوا فشرع في الصلاة ثم أقيمت الصلاة في المسجد ففي هذه الحال له أن يخرج منها ليصلي مع الجماعة ففي هذه الحال أتم الحج والعمرة لله في هذه الحال لو أنه في صلاته أدرك أو اكتشف أنه لم يخشع فراد ان يصلي صلاة خاشعه فليس له أن يعيد وليس له أن يقطع عليه أن يتم الفرض لكن في النوافل النافلة في الصيام أو النافلة في الصلاة أو نحو ذلك هذا خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يجوز له القطع والإتمام أفضل والذين قالوا لا يجوز له القطع احتجوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والآية ليست في هذا المعنى وبعض أهل العلم كالمالكية يقولون أنه يجب الإتمام في أعمال محددة معينة ذكرتها في بعض المناسبات من صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي يعني إذا دخلت في وراء إمام ليس لك أن تقطع فيلزم القضاء بقطع عامدي يقولون يجب عليه القضاء فمثل هذا فيه نظر والراجح أنه لا يجب القضاء في النوافل لكن لو أنه شرع في الحج أو العمرة ولو نافله فيجب عليه الإتمام. يجب عليه الإتمام على كل حال بإذن الله عز وجل نكمل في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم اجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمد السلام